بسم الله الرحمن الرحيم قل أوخي إلي أنه استنع نفهم من الجن فقالوا الناس يقرأ العجيالي إلى المشتفى من نبي وننشتك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ ولا ولدات وأنه كان يقوم سبينا وأن شطروا وأن لن والله أكذبه. وأنه كارجر من الانس يغوزون برجر من الجن فزادوا هرقا وأنه ظنوا كما ظنوا أنتم اللي يواصلوا أحدهم وأنها وسن السماء فوجدنا منها مقاعدا لا في من وأننا ظننا إلا أن نعجز الله لأن نعجز الحربا وأننا أما سمعه إذا آمنا بفين يوم بربي وأننا من المسلمين من القاسون ومن أصل ما فعل عقل حر ورشدا لجهنم حطبا. وأن لا يستقاموا على الطريق لنسطينهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يورج عن ذكر ومن يسلوك وغذابا صهدا وأن المساجد إلا فلا تدوم الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوك أن يكونون عليه ربي ولا أشرك ولא إني لاعملك لكم دون ولا رشدٍ وإني لعجيزٌ من الله أحد ولن أجد من دونه ولن أجد إلا بلاء من الله إلا بلاء من الله ورسالات ومن يعصنَه ورسولُ في النار وجنّة خوارِدٍ فيها بدافٍ حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعفُ أسره أقلُ قول ان لله قريب ما تؤذرا من ربي يعمل على علم الغيب فلا يغني عنه غني من بين يده والخلف يرسلن يرى ان قطع له لسانا ما لديهم واحاط بما لديهم احاط كل شيء صدق الله العظيم